كرهت عيش النفاق، كرهت عيش الدجل، كرهت عيش السهول، أريد عيش الجبل. أم قلبي ضعيف، الدنيا صارت ملل. أماه أرجو جهادا لتحرميني الأمل أماه لا تعذنيني ماذا يفيد العذل أماه لا تمنعيني بالدمع أو بالقبل كررت أعيش النفاق كرت أعيش التجل كرت أعيش السهول أريد أعيش الجبل أماه هيئة ركيني قد حان وقت العمل أماه كفي ملاما في محقا جلل إخواننا بانتظار أمي كفانا كسل أماه لست عصيا كلا ولا بخبل كرهت عيش النفاقي كرهت عيش الدجل عيش السهولي أريد عيش الجبل لن أستحي إلى جبانا أبكي وأرث الطلل بالدمع نهوي جميعا بالسيف نبني الدول لا تفرقي من وفاتي لكل نفس أجل أماه أمي خناسا والمنجبات الأول كرهت عيشا نفاقي كرهت تجل عشد كريد عش الس أريد عيش ج كريد عيش النفقي كريد عش تجل كريد عش الس غشي شند جد تعيش كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهول